وَإِذْ قَالَمُ سَالِقَْمِهِذكُرونََمَّةَ اللَّه عَلَْكُمْ إذْ أَنْ جَكُمْ مِن آالِفِرعَعون وَإِذْ قَالَمُسَالِِقَْ مِهذقُون ََّةَم اللَّهَا ِأَن جَكُم مِنْ آِبِ العَونَ يَسُمونَكُمْ سُأَل العذاَابِ وَيُذَب بِحونَ أَبنَا أَكُم وَيَسْنَح يونَِسَ كم إِأَ جَكُم مِنْ آالِبٍ العونَ يسُونَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ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 جاءتهم أَفْهُمْ بالبينات فردوا فَرَدُّ في فيِي وقالوا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 يدعوننا اليه مريب قالت رسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض قالت رسلهم اف بالله شك فاطر السماوات والارض يدعونكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤث إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر نا تُ لونَ أَ تَصُّونَ عََّ كََ يَعبُض أَبَ أُونَ فَأتُونَ